التسوق الإلكتروني سهل حياة الناس بشكل كبير حيث يوفر الوقت والجهد ويمنح المستهلكين فرصة الوصول إلى منتجات متنوعة حول العالم إلا أن من عيوبه صعوبة تقييم جودة المنتجات قبل الشراء واحتمالية التعرض للاحتيال أو تأخير الشحن رغم ذلك فإن تطور المنصات الإلكترونية وأنظمة الحماية الرقمية قد قلل من هذه المخاطر ينبغي على المستهلك أن يكون واعيا ومدركاً لحقوقه قبل اجراء أي عملية شراء وبذلك يمكن الاستفادة من مزايا التسوق الإلكتروني دون الوقوع في مشاكله